وَاجْعَلْنَا مِنْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا برحمتك في عبادك عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والثلاثين من دروس أسماء الله الحسنى والاسم اليوم النور النور اسم من أسماء الله الحسنى التي وردت في أحاديث رسول الله الصحيحة صلى الله عليه وسلم في اللغة النور هو الضوء أيًا كان لا نحب أن ندخل في تفسير النور العلمي إشعاع تفاعل في بنية الزرة موجات تخرج من الذرة إلى الفضاء وكيف أن الجسم إذا سار بسرعة الضوء أصبحت كتلته صفراً وحجمه لا نهائيا هذه موضوعات في لها مجال آخر على كل من في النغة النور هو الضوء أي كان أو شعاعه موجاته أو ستوعه تألقه هناك موجات لا ترى بالعين النور هو الضوء أي كان أو شعاعه وسطوعه والنور الضياء والثناء الذي يعين على الأبصار أنتم موجودون ولكم أعين ولكن هذه الأعين لا قيمة لها من دون هذا الضوء الذي يعد وسيطا بينكم وبين المرئيات النور والضياء والثناء الذي يعين على الإبصار النور نوعان دنيوي وأخروي الدنيوي نوعان معقول بعين البصيرة ومحسوس بعين البصر. معقول بعين البصيرة أحيانا الفكرة الواضحة الأسلوب الذي تعلمه الإنسان في حل المشكلات يعد نورا مجازيا أحيانا الإنسان يواجه مشكلة في آله عنده خبرة يجعل هذا الشيء مكان هذا الشيء يصل هذا الشيء بهذا الشيء تعمل الآية هذه الخبرة التي يملكها أو هذا الأسلوب الجاهز في حل هذه المشكلة يمكن أن نسميه نورا فالنور نوعان نور معقول بعين بطيرة أحيانا الإنسان بواجه مشكلة لا يستطيع أن يفعل شيئا كأنه في ظلام ثم تلمع في ذهنه الفكرة تحل بها هذه المشكلة هذه الفكرة يعني الفكر محاكم حكم استنباط استدلال هذه الفكرة تحل له المشكلة فإذا شبهناها بالنور فالتشبيه صحيح فالنور معقول يعقلوا بعين بصيرة ومحسوس بعين بصر من هنا قالوا العلم نور العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقسه النفقة والعلم يزكو على الإفراق العقل نور القرآن كله نور يعني أوضح مثل قارورة هي مادة كيموية أنت لا تعرف هذه المادة يا ترى مادة تلتهب تنفجر سامة مادة مؤذية نافعة مخدرة مسرطنة مادة في قارورة إذا تتب على هذه القارورة نصاقة كلورو صوديو هذه الكلمة كأنها نور كأن شيئا لا تراه فلط عليه ضوءا فعرفته كذلك هذه اللساقة النور. فالنور مادي محسوس ومعنوي معقول المحسوس كنور القمر وضوء الشمس النور المعقول قوله تعالى قد جاءكم من الله نور إنسان خلق في الأرض لماذا خلق؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ يأكل ويشرب وينام وانتهى الأمر أم عليه مهمة لا يعرفها؟ متى يموت؟ لماذا يموت؟ لماذا يعيش؟ يحسن، يسيء، يصدق، يذذب، يؤتمن، يخون ماذا يفعل؟ يأتيه كتاب من الله يقول له أن خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض أنت خلقت في الدنيا من أجل أن تعمل عملا صالحا ترقى به في الجنة أنت لا يسعدك إلا أن تتصل بالله عز وجل لا تسلم إلا إذا أطعت الله لا تسعد إلا بقرب الله الله الذي خلق السماوات والأرض هو إله عظيم رب كريم سميع بصير عليم قوي مجيب هذا القرآن عرفك بالله عرفك بالكون عرفك بحقيقة الحياة عرفك بحقيقة الإنسان قال لك افعل ولا تفعل بيّن لك الحلال والحرام الخير والشر الحق والباطل ما ينبغي وما لا ينبغي نشأة العالم مصير العالم تاريخ الأمم والشعوب قصة الأنبياء مشاهد يوم القيامة نور المؤمن إن في عنده راحة لا يعرفها غيره إطلاقها الأمور كلها واضحة عنده كل شيء واضح يعرف أن لهذا الكون خالقا ولهذا الكون مربيا ولهذا الكون مسيرا وأن الله موجود وواحد وكامل وأن أسماءه كلها حسنة وأن الصفاته كلها فضلة وأن الله عز وجل سميع قريب مجيب رحيم ودود الدنيا مزرعة الآخرة الإنسان يسعد بطاعة الله يشقى بمعصية الله هذا الكساب الذي بين أيدينا يقدم لنا راحة لا تعد ولا تحفظ لا توصى راحة التوازن أيام الإنسان غامض يبقى في قلق النيه إلى أن يتضح. إذا اتبح انتهى الأمر فالله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هذا الكتاب والنور. يعني أحيانا تشتري آلة في محاة عليمان اضغط على المستاح الفلاني ثم الثاني ثم الثالث تظهر على الشاشة هذه الكلمة افعل كذا, افعل كذا كأنك تمشي على طريق واضح مستقيم فلذلك القرآن كريم نور ومن النور المحسوس ذاك النور المعقول القرآن الكريم نور معقول المحسوس قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا جعل الشمس ضياءا والقمر نورا والإنسان قد يقف عند الشمس قليلا يعني يقدر علماء الفلك أن عمر الشمس لا يقل عن خمسة آلاف مليون عام لا يقل وأنها لن تنطفئ في تقديرهم قبل خمسة آلاف مليون عام وأنها تصدر من الطاقة الحرارية والضوئية ما لا تغير إلى وصفها يعني بيننا وبين الشمس مئة وستة وخمسون مليون كيلومتر ومع ذلك قد لا تستطيع أن تقف في أشعة الشمس فكيف أشعتها هناك يعني لسان اللهب لا يقل عن مليون كيلومتر لسان اللهب ستة آلاف درجة الحلاوة على سطحها بينما في مركزها عشرين عشرون مليون درجة هذه الشمس تتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض يتسع جوف الشمس لمليون وثلاثمئة ألف أرض وكنت أقول لكم دائما إن في برج العقرب نجما أحمر اللون اسمه قلب العقرب يتفع للشمس والأرض مع المساكة بينهما هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا الله عز وجل المبدع من أبدع أصل النور أنه تفاعل يجري في مادة في بنيتها النووية هذا التفاعل ينتج موجات موجات هذا النور ينتشر له وزن لك له وزن حجمه لا نهائي كتلته صفر بل إن بعض علماء الفيزياء يقولون إن أي جسم لو سار بسرعة الضوء الضوء سرعته 300 ألف كيلومتر بالثانية 300 ألف كيلومتر بالثانية أي جسم لو جبنا كتلة حديد استطعنا أن نقذفها بسرعة الضوء تصبح نورا كتلتها صفر حجمها لا نهائي موضوع النور يحتاج إلى جاسات علمية خاصة على كل هذا النور المحسوس ضوء الشمس والقمر نور محسوس والقرآن الذي فيه تعليمات الصانع نور معقول التعليمات النظرية نور البيان نور الدليل نور التفصيل نور التوجيهات نور الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له فهم عميق جدا للنور يقول النور في حق الله تعالى يعرف الإمام الغزالي النور في حق الله تعالى بأنه ظاهر النور شيء الظاهر أنا أحياناً يعني ضوء صغير جدا ضئيل جدا في الظلام الدامس ظاهر أيام في بعض الآلات نقطة مضيئة واضحة من بعد فالنور شيء ظاهر، أما أي شيء ليس له إشعاع غير ظاهر. أيام الإنسان يقود مركبته في الليل يصدر ضوءا بعيدا يرى نقاط مضيئة بعض الحيوانات، هذه عيون بعض الحيوانات. فالنور شيء ظاهر، الظاهر. يقول الإمام الغزالي. هو الظاهر الذي به كل ظهور ظاهر مبهر ظاهر مبهر محل النور فاتح جدا ظاهر لكن ليس مبهرا يوم قطعة فحم متأججة واضحة لكن هذه القطعة المتأججة لا تنير غرفة أما المصباح الكهربائي ينير غرفة فالإمام الغزالي يقول النور هو الشيء الظاهر الذي به كل ظهور فإن النور هو الظاهر وفي نفسه المظهر لغيره لا مصباح كهربائي صلته على مكان رأيت السجادة والكرسي والقلم والورقة والمحبرة والمسجلة بهذا المصباح أظهر غيره ثم يقول هذا الإمام الكبير لذلك العدم ظلام والحادث نور الشيء الموجود نور المعدون ظلام هذا معنى أعمق من لوازم الشيء الموجود أنه ظاهر منير. من لوازم الشيء المعدون أنه مختفي. قال مهما قُبِلَ الوجود بالعدم كان الظهور علامة الوجود والخفاء علامة العدم إذا قبلنا الوجود بالعدم كان الظهور علامة الوجود والخفاء علامة العدم قال ولا ظلام أظلم من العدم ولا ظلام أظلم من العدم فالبريء عن ظلة العدم بل عن إمكان العدم المبذور لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى نورا وهو الله المنزه عن ظلمة العدم بل عن إمكان العدم الظاهر بنفسه المبذور لغيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى نورا وهو الله عز وجل إذن هذا معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض ظاهر بذاته مظهر لغيره ظاهر بذاته منزه عن العدم بل عن إمكان العدم مظهر غيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود إن الذاتة الظاهرة المظهرة هي النور وهي الله عز وجل والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته الله جل جلاله نوره فائض على الأشياء كلها من نور ذاته إذن هو نور السماوات والأرض الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى يقول النور الهادي الرشيد الذي يرشد به دايته من يشاء فيبين له الحق ويلهمه التباعد. في أشياء عوية جدا يأتي مخترع يعمل ذهنه سنوات طويلة فجأة تلمع أمامه فكرة. هذه الفكرة التي لمعت أمامه في رأي أهل الدين هي من إلهام الله عز وجل لأن الله نور قذف في قلبه وفي ذهنه هذه الحقيقة فالتمعت فسمي عند الناس مكتشفا أو مخترعا وفي الحقيقة تلقى هذه الومضة من الله عز وجل الاختراع بارقة حدثني صديق الآن ما يسمى بزرع الأثنان الجسم كما تعلمون يرفض الأجسام الغريبة مرة وضعت وضعت من قطع من معدن معين على قطعة عظم ونسيه العالم في المخبر بعد حين هذا العظم التأم حول هذا المعدن فانتبه العالم إلى أن هذا المعدن يمكن أن يدخل في فك الإنسان ويلتئم النسيج العظمي, العظمي حوله هي بارقة أمكن الآن زراعة الأسنان؟ أن نضع وتد ضمن الفك ونبني عليه سماً. إذا هي بارقة نظر هذا العالم إذا هذا الملقى وقد وضع على قطعة عظم بعد حين العظم نما عليه. إذا يقولوا إنه الاختراع أو الإبداع قفزة مجهول لمعة في الذهن. إلهام من الله عز وجل والدليل كما قال الله عز وجل وما علمناه الشعر نفع النبيه الشعر المعنى المخالف المخالف أن الذين يبدعون الشعر يلهمون من الله عز وجل معنى ذلك أن كل اختراع وأن كل وكل اكتشاف هو في الحقيقة إلقاء من الله في ذهن هذا العالم كبارقة أو كونضة، لذلك إلا أن هذه هذا الإلقاء يحتاج إلى ثمن، الثمن هو الصدق في البحث، لذلك قال بعض العلماء العبقرية تسعة وتسعون بالمئة منها عرق يعني جهد، وواحد بالمئة إلهام يعني ثمن هذه البارقة، ثمن هذه الونضة، ثمن هذه الفكرة الرائعة. ثمن هذا الاكتشاف هو البحث الدؤوب البحث الدؤوب ثمن هذا الاختراع لذلك هذا ينتهي بنا إلى معنى آخر هو معنى الصدق الله عز وجل لا يتعامل مع الناس بثمنياتهم ولكن يتعامل بصدقهم وإخلاصهم قال بعض العلماء النور هو الهادي لو أنه إنسان ضيع إبرة في الليل وليس هناك ضوء لا يراها في الليل أما في النهار يراها اهتدى إليها في ضوء الشمس إذا اهتديت إلى حقيقة الإنسان وإلى سر وجوده وإلى غاية وجوده من الذي هداك هو الله إذن الله نور هو الهادي لا يعلم العباد إلا ما علمهم الله عز وجل ولا يدركون إلا ما يسر لهم إدراكه فالحواس والعقل فترته وخلقه وعطيته النور هو الظاهر الذي ظهر به كل ظهور فإن الظاهر في ذاته المظهر لغيره يسمى نورا وهو الله عز وجل قال بعض العارفين النور هو الذي نور العوالم فأوجدها من العدم يعني نقل الشيء من العدم إلى الوجود نور وخصصها بتلك المواهب في حضرة القدم كل شيء له خصائص كل نبات، كل حيوان كل جماد المعادل لها خصائص الله عز وجل الذي أبدعها من عدم وأظهرها إلى حي الوجود وأعطاها خصائصها قال سمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني الذهب مثلا لا يتأثر بكل العوامل المحيطة به لا بماء ولا بملوحة ولا برطوبة ولا يتأكسد ولا يتأثر أنا قرأت مقالة عن سفينة غرقت قبل 120 عاما وعليها خمس أطنان من الذهب تفعَو أن يصِل إليها الآن، وأن يستخرج هذه السبائك وصلت هذه السبائك فبِقولِي أيُّوا الإخوة كأنها صبت الآن، 120 وعشرين بقاع البحر، والذهب هو هو، لا يتأثر. الله عز وجل أعطى الذهب خصائص، أعطى الألماس خصائص، أعطى الفضة خصائص، أعطى الرصاص خصائص، أعطى الحديد خصائص. في شيء جديد بالنور أظهر وخصف الحديد لا يصهر إلا في 1500 درجة بينما الرصاص يصهر في 100 درجة على موقد عادي ينصهر معدن الرصاص فكل معدن ظهر وخصف نقل من العدم إلى الوجود أعطي خصائصه والنور هو الذي نور الوجود الظاهر بالشمس والكواكب ونور عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم العوام يقولون ومعهم الحق لك جلسة في نور فيها سرور فيها تجلي أيام إنسان موصول بالله عز وجل تشعر بأنس معه بسرور كأنه ينعيشك هذا نور الله عز وجل الله عز وجل خلق نور محسوس نور الشمس والقمر وفي الليل في عنا إضاءة اصطناعية لكنه إذا تجلى على قلب الإنسان تألق هذا القلب طبعا في آيات لا تقبل مني شيئا بلا دليل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به يعني إذا طلبت مني أن أضغط الدين كله في كلمة المؤمن معه نور والكافر أعمى قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا هؤلاء في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكاد يراها في ظلمات بعضها فوق بعض فالكافر في ظلام ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى, أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كنت أعمى في الدنيا إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نور القلوب برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وصل عليهم إن خلاسك سكن لهم الذي شعره أصحاب رسول الله من رسول الله سيدنا يوصف كانوا إذا جلسوا معه استاحت قلوبهم وطمأنس نفوسهم وكأنه في جنة حتى إن بعض الصحابة رأاه الصديق يبكي اسمه حنظلة قال له يا حنظلة ما لك تبكي قال نفوم مع رسول الله نحن والجنة كهاتين فإذا عدنا إلى بيوتنا وعافثنا الأهل منثى النبي قال اللهم صلي عليه نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لا صافحتكم الملائكة، ولا زارتكم في بيوتكم. النور هذا الاتصال بالله، الله نور. اتصلت به، أخذت من نوره المعنوي، شعرت راحة. لك رؤية صحيحة. يعني هي الأصل كنا. إنسان يرى رؤية صحيحة، إنسان أعمى. فالعمى في متاهة، والذي يرى رؤية صحيحة. يتحرك على هدى من ربه قال نور عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم ونور القلوب بأنوار الكتب ونور العارفين بأنوار التجليات النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده وقيل هو الذي حسن الأبشار بالتصوير يعني أعطاك شكل جميل والأسرار بالتنوير وقيل هو الذي أحيى قلوب العارفين بنور معرفته وأحيى نفوس العابدين بنور عبادته وقيل هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه ويهدي الأسرار إلى مناجاته واجتبائه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات المشكات كوة في الجدار فيها مصباح الكوة المشكات هي الصدر، والمصباح هو القلب لا قلب الجسد بل قلب النفس لهم قلوب لا يعقلون بها المشكات في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنوره. مؤمن رؤيته واضحة مرتاح في أي مشكلة يحسن التصرف، يملك زمام الأمر، ينظر بنور ساطع، يكشف دقائق الأمور، ملابسات الحوادث، يقف الموقف السليم، ينطق الكلمة المناسبة. يفعل الفعل المناسب مرتاح ويريح الآخرين الإنسان إذا كان في عمى أساء التصرف أساء الكلام أساء الحركة أساء الموقف يتخبط خط عشواء هذا كله واضح وقال بعض العارفين النور معناه الظاهر في نفسه بوجوده الذي لا يقبل العدم المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود وجوده سبحانه وتعالى نور فائض على الأشياء كلها وهو الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية يعني عينك تحتاج إلى نور حسي وقلبك يحتاج إلى نور وحي أيها الإخوة لا دخلنا في موضوع أنا أعده من أخطر الموضوع أنت لك عين ترى بها الأشياء ولك عقل تدرك به الحقائق إذا قلت لك المعادن تتمدد بالحرارة أنت ترى ميزان الزئبق ضع يدك عليه الخط يرتفع ترى بعينك أن هذا المعدن الرجراج الزئبقي يتمدد بالحرارة لكن تقول رأيت العلم نافعا العلم لا يرى بالعين، لكن ترى إنسان متعلم متزن يحسن التصرف حكيم سعيد في بيته يحسن معامل زوجته يحسن كسب المال يحسن معاملته الناس ماوضو صحيح صادق أمين محبوب معزز مبجل، لأنه متعلم، لأنه حصل علم ديني، لأنه عرف الله عز وجل هو في سعادة. تقول رأيت العلم نافعاً رأيت معدن الزئبق يتمدد هي رؤية حسية أما رأيت العلم نافعاً هذه رؤية قلبية لذلك رأى نوعان، رأى القلبية تتعدى إلى مفعولين ورأى الحسية تتعدى إلى مفعول واحد رأيت الشمس صاطعة ماذا تعرف صاطعة؟ آل. رأيت العلم نافعاً. نافعا مفعول به ثاني لأن رأى القلبية تنصب مفعولين بينما رأى البصرية تنصب مفعولا به واحدا فالاسم المنصوب الثاني يعد حالا أما رأى القلبية تنصب مفعولين رأيت العلم نافعا إذن هناك رؤية حسية ورؤية معنوية الرؤية الحسية أساسها ضوء الشمس أو القمر أو الكهرباء الرؤية العقلية المعنوية أساسها نور الله عز وجل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي إذا أنت بحاجة إلى ضوء الشمس لترى عينك الأشياء وأنت بحاجة إلى نور الله ليعرف عقلك حقائق الأشياء ماذا نستنبط من هذا؟ أن الإنسان مهما كان ذكيا مهما كان عبقريا مهما كان المعيا إن لم يستمر بنور الله هو في عمى لذلك تجد بعض الناس وهم في أعلى درجات الذكاء يرتكبون حماقات لا توصف، لا توصف. والإمام القشيري يرى أن الله تعالى سمى نفسه نورا لأن منه النور. هو منور الآفاق بالدلائل بالنجوم والأنوار. ومنوّر الأبدان بآثار العبادات ومنوّر القلوب بالدلائل والحجج. سبحان الله إذا الإنسان اتصل بالله تجد على وجهه نور وقد يكون يعني ملونا في نور بوجهه. فالنور الذي في وجه الإنسان هذا من سماهم في وجوههم من أثر السجود. بعضهم يفهم هذه لا إنه فيه ونحبه وجهه منير كان عليه الصلاة والسلام له وجه كالشمس يصف بعض الصحابة الكرام أن الحور العين لو أطلت على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر في معنى ثالث العبادة تكسب الوجه نورا لذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين سودت وجوههم إذا العبادات تنور الوجه قالوا الطاعة هي زينة النفوس والأشباح والمعارف زينة القلوب والأرواح والله عز وجل يزيد قلب المؤمن نورا على نور يؤيده بنور البرهان ثم يؤيده بنور العرفان قال تعالى نور على نور يعني في برهان بياني أما في بعد ذلك عرفان إشراقه يعني أنت ممكن تعرف المادة كلور من لصاقة، أما في إنسان لو لم يجد لصاقة يعرفها من شكلها هي أرقى، في إنسان عن معقد يعرف كل خصائصها وكل مؤدّها، يعني في نور إشراقي نور بياني، وقال الله وقال بعضهم الله جل جلاله يهدي القلوب بنوره إلى محاسن الأخلاق. يؤثر العبد الحق ويذع الباطل من معاني النور الفرعية للنور معاني كثيرة من ذلك نور العلم والمعرفة وهو انبلاج الحقيقة لقلب المؤمن لذلك لدينا باللغة شيء اسمه الاشتقاق الكبار تعلمون في عنا فعل وعنا اسم والفعل ماضي مضارع أمر والاسم اسم ذات واسم معنى واسم الذات هي أسماء الأشياء إنسان حيوان نبات جماد أسماء المعاني هي المصادر هذا الشيء معروف عندكم لكن في عندنا شيء اسمه اشتقاق كبار علامة عين لام مين غير ترتيب هذا هذه الحروف علامة لمعة ملعة أيضا ست قاريب عملية علم وعمل ولمع وملع كل هذه التقاليد الستة لا بد من أن يكون هناك قاسم مشترك بينها وهو الظهور بعد الخفاء لمع علم ملع عمل قاسم مشترك واحد بين كل التقاليد الثلاثية هو الظهور بعد الخفاء هذا هو العلم إشراقة إذا هناك نور العلم والمعرفة وهو انبلاج الحقيقة لقلب المؤمن العارف كأنها مشهودة أمام عين اليقين كما يعبر أهل التصوف وقد ذكر اسم النور ذكر اسم النور منسوبا إلى الله تعالى في مواطن من كتاب الله وأشترىها قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض يعني قال بعضهم نورها بالشمس والقمر ونور الكون بالحقائق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نورها بالشمس والقمر نور الحس ونور قلوب المؤمنين بأنواره التي كشفت لهم الحقائق يقول الإمام ابن عباس الله هادي أهل الأرض والسماوات مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء فيزداد نورا على نور في التوبة يريدون أن يدفئوا نور الله بأفواههم ويأضى الله إلا أن يتم نوره ولو كريه الكافرون إذا إنسان أراد أن يقاوم الحق كأنه أراد أن نور الله عز وجل في الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله في السورة نفسها وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب في الصف يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله بتم نوره ولو كره الكافرون مادة النور وردت في كتاب الله في أكثر من أربعين مرة. بعض العلماء يرى أن النور هو اسم الله الأعظم. بس في سؤال إن لله تسعة وتسعين اسمًا أحفظها دخل الجنة. من بين هذه الأسماء اسم الله الأعظم، لكن غير معروف، غير محدد. بعضهم قال رب العالمين اسم الله الأعظم. بعضهم قال الرحمن اسم الله الأعظم بعضهم قال الله اسم الله الأعظم بعضهم قال النور اسم الله الأعظم لماذا لم يحدد ربنا اسمه العظيم من أجل أن تتعمق في كل أسماء على ظني أن أحدها اسم الله الأعظم أيها الإخوة الإنسان يتخلق يعني يطلب العلم ليكون قلبه منورا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم اجعلني نورا في قلبي اجعل لي نورا في قلبي ونورا في بصري ونورا في سمعي ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي ونورا بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي اللهم زدني نوراً وأعطني نوراً واجعلني نوراً اقبالك على الله اتصالك به دعاءك له طاعتك له تكتبك هذا النور وهذا النور من أثمن عطاءات الله عز وجل إنسان منور يرى الحقيقة قلبه منيف الآن سمعه منور شو يعني يعني إذا استمع إلى كلام عنده ميزان هذا الكلام غلط وهذا صواب بصره منور إذا نظر إلى الجبل يرى عظمة الله عز وجل بينما الكافر ينظر إلى أعلى جبل يرى مناسبة جميلة جدا كي يتزحلق على الثلج لا يتعامل مع الأشياء إلا بالنفع أما المؤمن يتعامل معها بالمعرفة فإذا رأى في نور نظره عبرة إذا استمع في تقييم صحيح ما كل شيء يسمعه يقبله إذا تحرك إلى الخير فيه الدنور إذا أعطى يعطي بالعدل في رجله نور يعني إذا مشى يمشي إلى طاعة الله عز وجل فمعنى النور أولا يهديك إلى ما يرضي الله وثانيا عندك ميزان النور ميزان وهدى في بعض الأذعية إلهي أنت النور والكل في ظلام العدم وأنت الظاهر وليس للحوادث في التأثير قدم أشرق على قلبي معنا اسمك النور فأشهد بنورك الحقائق وأتجمل بالمعارف وأكون نورا للعباد وأدلهم على الرب الجواد إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح